Wainn عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. Innal berar lfi naim. Wainn al fujar lfi jahim. Yaslau nha yoom al din, wa ma ادركما يوم الدين ثم ما ادركما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله